29 Dokuzuncu Lemma. Bismillahirrahmanirrahim. İfade-i Meram. On üç seneden beri kalbim, aklın ile imtizac edip, Kur'an Mücüzül Beyanın, Le'allekum teteferkeroon, Le'allehum yeteferkeroon, ve olam yeteferu fi anfusihim ma halak Allahu semavat ve alard, Le ayetinli qoumin Gibi ayetler ile emrettiği, Tefekkür mesleğine teşvik ettiği. Ve Tefekkür saatin Hayromin ibadeti senein. Hadisi şerifi, bazen bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmünde olduğunu beyan edip, tefekküre Azim teşvikat yaptığı cihetle, Ben de bu 13 seneden beri mesleki tefekkürde akıl ve kalbime tezahür eden büyük Nurları ve uzun hakikatleri, kendime muhafaza etmek için işaret nev'inden bazı kelimatı o envara delalet etmek için değil belki vücutlarına işaret ve tefekkürü teshil ve intizamı muhafaza için vazettim gayet muhtelif arabi ibarelerle kendi kendime o tefekkürde gittiğim zaman o kelimatı lisanen zikrediyordum bu uzun zamanda ve binler defa tekrarında ne bana usanç geliyordu ve ne de verdiği zevk noksanlaşıyordu ve ne de onlara ihtiyacı ruhi zail oluyordu. Çünkü bütün o tefekkürat ayatı Kur'aniyenin lematı olduğundan, ayatın bir hassası olan usandırmamak ve halâvetini muhafaza etmek hassasının bir cilvesi o tefekkür aynesinde temessül etmiştir. Bu ahirde gördüm ki Risale-i Nur'un eczalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye ve parlak nurlar, o silsile-i tefekküratın lem'alarıdır. Bana ettikleri tesiri başka zatlara da edeceği düşüncesiyle, ahir ömrümde mecmuunu kaleme almak niyet etmiştim. Gerçi çok mühim parçaları risalelerde derc edilmiştir, fakat heyet mecmuasında başka bir kuvvet ve kıymet bulunacaktır. ahir ömür muayyen olmadığı için, bu hapisteki mahkumiyetim ve vaziyetim ölümden daha beter bir şekil aldığından, Ahire hayatı beklemeyerek, kardeşlerimin ısrar ve ilhahları ile tayir etmeyerek o silsileyi tefekkürat 7 bab üstünde yazıldı. Bu lemanın diğer altı babı Teksir Lemalar mecmuasında neşredilmiştir. El babu salis fi meratib Allahu ekber. 33 mertebesinden 7 mertebeyi zikredeceğiz. O mertebelerden mühim bir kısmı 20. mektubun ikinci makamında ve 32. Sözün ikinci mevkıfının ahirinde ve üçüncü mevkıfının evvelinde izah edilmiştir. Şu mertebelerin hakikatini anlamak isteyenler o iki söze müracaat etsinler. El Mertebetul Ula ve Kulil Hamdulillahi Ledi Lam Yattaiz Waladam Lam Yekun Lahu Sheriqun Fi Mulki Lam Yekun Lahu Waliyun Min Al Zul'i Wakbiruh Tekbirah. ve الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو الخالق البارئ المصبر الذي صنع الإنسان بقدرته كالكائنات وكتب الكائنات بقلم قدره كما كتب الإنسان بذلك القلم إذ ذاك العالم الكبير كهذا العالم الصغير مصنوع قدرته مكتوب قدره إبداعه لذاك صيره مسجدا إيجاده لهذا صيره ساجدا إنشاؤه لذاك صير ذاك ملكا بناؤه لهذا صيره مملوكا صنعته في ذاك تظاهرة كتابا صبغته في هذا تظاهرت خطابا قدرته في ذاك تظهر حشمته رحمته في هذا تنظم نعمته حشمته في ذاك تشهد هو الواحد نعمته في هذا تعلن هو الأحد سكته في ذاك في الكل والأجزاء سكونا حركة خاتمه في هذا في الجسم والأغضاء حجيرة ذرة فانظر إلى آثاره المتسقة كيف ترى كالفلك سخاوة مطلقة مع انتظام مطلق في سرعة مطلقة مع اتزان مطلق في سهولة مطلقة مع اتقان مطلق في وسعة مطلقة مع حسن الصنع مطلق في بعدة مطلقة مع اتفاق مطلق في خلطة مطلقة مع امتياز مطلق في رخصة مطلقة مع غلوف مطلق فهذه الكيفية المشهودة شاهدة للعاكل المحقك مجبرة للأحمق المنافق على كبول الصنعة والوحدة للحق ذي الكدرة المطلقة وهو العليم المطلق وفي الوحدة سهولة مطلقة وفي الكثرة والشركة صعوبة منغلقة إن أسند كل الأشياء للواحد فالكائنات كالنخلة والنخلة كالثمرة سهولة في الابتداع إن أسند للكترة فالنخلة كالكائنات والثمرة كالشجرات صعوبة في الامتناع إذ الواحد بالفعل الواحد يحصل نتيجة ووضعية للكثير بلا كلفة ولا مباشرة لو أحيلت تلك الوضعية والنتيجة إلى الكترة لا يمكن أن تصل إليها إلا بتكلفات ومباشرات ومشاجرات كالامير مع النفرات والباني مع الحجرات والأرض مع السيارات والففارة مع القطرات ونقطة المركز مع النقطة في الدائرة بسر أن في البحث يقوم الانتساب مقام قدرة غير محدودة ولا يضطر السبب لحمل منابع قوته، فيتعاضم الأثر بالنسبة إلى المسند إليه، وفي الشركة يضطر كل سبب لحمل منابع قوته، فيتصاغر الأثر بالنسبة جرمه، ومن هنا غلبة النملة والذباب على الجبابرة. وحملت النواة الصغيرة شجرة عظيمة وبسر أن في إسناد كل الأشياء إلى الواحد لا يكون الإيجاد من العدم المطلق بل يكون الإيجاد عن نقل الموجود العلمي إلى الوجود الخارجي كنقل الصورة المتمثلة في المرآة إلى الصحيفة الفتورافية لتثبيت وجود خارجي لها بكمال السهولة أو إظهار الخط المكتوب بمداد لا يرى بباسطة مادة مظهرة للكتابة المستورة وفي إسناد الأشياء إلى الأسباب والكترة يلزم الإيجاد من العدم المطلق وهو إن لم يكن محالا يكون أصعب الأشياء فالسهولة في الوحدة واصلة إلى درجة الوجوب والصعوبة في الكترة واصلة إلى درجة الامتناع وبحكمة أن في الوحدة يمكن الإبداع وإيجاد الأيس من الليس الأيس موجود demektir الليس أدم الصرف demektir يعني إبداع الموجود من العدم الصرف بلا مدة ولا مادة وإفراو الذرات في القالب العلمي بلا كلفة ولا خلطة وفي الشركة بالكترة لا يمكن الإبداع من العدم باتفاك كل أهل العقل فلا بد لوجود ذي حياة جمع ذرات منتشرة في الأرض والعناصر وبعدم القالب العلمي يلزم لمحافظة الذرات في جسم ذي الحياة وجود علم كلي وإرادة مطلقة في كل ذرة ومع ذلك أن الشركاء مستغنية عنها وممتنعة بالذات بخمسة وجوه متداخلة والشركاء المستغنية عنها والممتنعة بالذات تحكمية مخضة لا أمارة عليها ولا إشارة إليها في شيء من الموجودات إذ خلقت السماوات والأرض تستلزم قدرة كاملة غير متناهية بالضرورة فاستغني عن الشركاء وإلا لزم تحديد وانتهاء قدرة كاملة غير متناهية في وقت عدم التناهي بقبة متناهية بلا ضرورة مع الضرورة في عكسه وهو محال في خمسة أوجه فامتنعت الشركاء مع أن الشركاء الممتنعة بتلك الوجوه لا إشارة إلى وجودها ولا أمارة على تحككها في شيء من الموجودات فقد استفسرنا هذه المسألة في الموقف الأول من الرسالة الثانية والثلاثين من الذرات إلى السيارات وفي الموقف الثاني من السماوات إلى التشخصات الوجهية فأعطت جميعها جواب رد الشرك بإراءة سكة التوحيد فكما لا شركاء له كذلك لا معين ولا وزراء له وما الأسباب إلا حجاب رقيق على تصرف الكدرة الأزلية ليس لها تأثير إيجادي في نفس الأمر إذ أشرف الأسباب وأوسعها اختيارا هو الإنسان مع أنه ليس في يده من أظهر أفعاله الاختيارية كالأسفل أكل والكلام والفكر من مئات أجزاء إلا جزء واحد مشكوك فإذا كان السبب الأشرف والأوسع اختيارا مغلول الأيدي عن التصرف الحقيقي كما ترى فكيف يمكن أن تكون البهيمات والجمادات شريكا في الإيجات والربوبية لخالق الأرض والسماوات فكما لا يمكن أن يكون الظرف الذي وضع السلطان فيه الهدية أو المنديل الذي لف فيه العطية أو النفر الذي أرسل على يده النعمة إليك شركاء للسلطان في سلطنته كذلك لا يمكن أن يكون الأسباب المرسلة على أيديهم النعم إلينا بالظروف التي هي صناديك للنعم المدخرة لنا والأسباب التي التفت على عطايا إلهية مهدات إلينا شركاء أعبانا أو وسائط مؤثرة المرتبة الثانية جل جلاله الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو القلاك العليم الصانع الحكيم الرحمن الرحيم الذي هذه الموجودات الأرضية والأجرام العلوية في بستان الكائنات معجزات قدرة خلاك عليم بالبداها وهذه النباتات المتلونة المتزينة المنثورة وهذه الحيوانات المتنفعة المتبرجة المنشورة في حديقة الأرض خذارك صنعة صانع حكيم بالضرورة وهذه الأزهار المتبسمة والأثمار المتزينة في جنان هذه الحديقة هداياء رحمة رحمن رحيم بالمشاهدة تشهد هاتيك وتنادي تاك وتعلن هذه بأن خلاق هاتيك ومصفر تاك وواهب هذه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم قد وسع كل شيء رحمة وعلم تتساوى بالنسبة إلى قدرته الذرات والنجوم والقليل والكثير والصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي وكل الوقوعات الماضية وغرائبها معجزات صنعة صانع حكيم تشهد على أن ذلك الصانع قدير على كل الإمكانات الاستكبالية وعجائبها إذ هو الخلاك العليم والعزيز الحكيم فسبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته محشر فطرته مظهر قدرته مدار حكمته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوكات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منكش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده براهن لطفه تبسم الأزهار من زينة الأثمار تسجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار تعرف ودود تبدد رحمن ترحم حنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان والبذور والأثمار والحبوب والأزهار معجزات الحكمة خبارك الصنع. هدايا الرحمة براهين الوحدة شباهد لطفه في دار الآخرة شباهد صادقة بأن خلاقها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم قد وسع كل شيء بالرحمة والعلم والخلق والتدبير والصنع والتصبير فالشمس كالبذرة والنجم كالزهرة والأرض كالحبة لا تثقل عليه بالخلق والتدبير والصنع والتصبير، فالبذور بل الإثمار مرايا الوحدة في أقطار الكثرة، إشارات القدر، رموزات القدرة، بأن تلك الكثرة من منبع الوحدة تصدر شاهدة لوحدة الفاطر في الصنع والتصوير، ثم إلى الوحدة. تنتهي ذاكرة لحكمة الصانع في الخلق والتدبير وتلبيحات الحكمة بأن خالق الكل بكلية النظر إلى الجزئي ينظر ثم إلى جزئه إذ إن كان ثمرا فهو المقصود الأزهر من خلق هذا الشجر فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المقصود الأظهر لخالق الموجودات والقلب كالنبات فهو المرآة الأنبر لصانع المخلوقات من هذه الحكمة فالإنسان الأصغر في هذه الكائنات هو المدار الأظهر للنشر والمحشر في هذه الموجودات والتخريب والتبديل والتحويل والتجديد لهذه الكائنات Allahü Akbar ya Kebir, Ante Alldi la tahdil gukol, lknhi gbmtehi. Tla ilah illahu brra bermiznet her şey. Dema demju ydent ya hak, sera serku ydent ya hay. Mertebetü Sâlihe. Haşiye, bu üçüncü mertebe cüzi bir çiçeği ve güzel bir kadını azara alıyor. Koca bahar bir çiçektir, cennet dahi bir çiçek gibidir. O mertebenin mazharlarıdırlar ve âlem, güzel ve büyük bir insan ve huriler nev'i ve ruhaniler taifesi ve hayvanlar cinsi ve insan sınıfı, her biri manen, güzel bir insan hükmünde bu mertebenin gösterdiği esmayı safahatiyle gösteriyor. اِضَاحُهَا ف۪ي رَأْسِ الْمَوْكِفِ الثَالِثِ مِنَ الرِّسَالَةِ الثَّانِيَ وَثَلَاتِينَ الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو القدير المقدر العليم الحكيم المصبر الكريم اللطيف المزين المنعم الودود المتعرف الرحمن الرحيم المتحنن الجميل ذو الجمال والكمال المطلق النكاش الأزلي الذي ما حكائق هذه الكائنات كلا وأجزاءا وصحايفة وطبقات وما حكائك هذه الموجودات كليا وجزئيا ووجودا وبقاءا إلا وهي خطوط كلام قضائه وقدره بتنظيم وتقدير وعلم وحكمة وإلا نكوش بركار علمه وحكمته بصنع وتصفير وإلا تزيينات يد بيضاء صنعه وتصويره وتزيينه وتنويره بلطف وكرم وإلا أزاهير لطائف لطفه وكرمه وتعرفه وتبدده برحمه ونعمه وإلا ثمرات فياض عين رحمته ونعمته وترحمه وتحننه بجمال وكمال وإلا لمعات جمال سرمدي وكمال ديمومي بشهادة تفانية المرايا وسيالية المظاهر مع دوام تجل الجمال على مر الفصول والعصور والأدوار ومع دوام الإنعام على مر الأنام والأيام والأعوام نعم تفاني المرآة زوال الموجودات مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم من أظهر الزواهر من أبهر البواهر على أن الجمال الظاهر أن الكمال الظاهر ليس ملك المظاهر من أفسح تبيان من أوضح برهان للجمال المجرد للإحسان المجدد للواجب الوجود للباك البدود نعم فالأثر المكمل يدل بالبداهة على الفعل المكمل ثم الفعل المكمل يدل بالضرورة على الاسم المكمل والفاعل المكمل ثم الاسم المكمل يدل بلا ريب على الوصف المكمل ثم الوصف المكمل يدل بلا شك على الشأن المكمل ثم الشأن المكمل يدل باليقين على كمال الذات بما يليك بالذات وهو الحق اليقين المرتبة الرابعة جل جلاله الله أكبر إذ هو العدل العادل الحكم الحاكم الحكيم الأزلي الذي أسس بنيان شجرة هذه الكائنات في ستة أيام بأصول مشيئته وحكمته وفصلها بدساتير قضائه وقدره ونظمها بقوانين عادته وسنته وزينها بنوامس عنايته ورحمته ونورها بجلوات أسمائه وصفاته بشهادات انتظامات مصنوعاته وتزينات موجوداته وتشابهها وتناسبها وتجاوبها وتعاونها وتعانكها وإتقان الصنعة الشعورية في كل شيء على مقدار قامة قابلية المقدرة بتقدير القدر فالحكمة العامة في تنظيماتها والعناية التامة في تزيناتها والرحمة الواسعة في تلطيفاتها والأرزاق والإعاشة الشاملة في تربيتها والحياة العجيبة الصنع بمظهريتها للشؤون الذاتية لفاطرها والمحاسن القصية في تحسيناتها ودوام تجلي الجمال المنعكس مع زبالها والعشق الصادق في قلبها لمعبودها والانجذاب الظاهر في جذبتها واتفاق كل كملها على وحدة فاطرها والتصرف لصالحها في أجزائها والتدبير الحكيم لنباتاتها. والتربية الكريمة لحيواناتها والانتظام المكمل في تغيرات أركانها، والغايات الجسيمة في انتظام كليتها، والحدوث دفعة ما غاية كمال حسن صنعتها بلا احتياج إلى مدة ومادة والتشخصات الحكيمة مع عدم تحديد تردد إمكاناتها وقضاء حاجاتها على غاية كثرتها وتنوعها في أوقاتها اللائقة المناسبة من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر مع قصر أيديها من أصغر مطالبها والقوة المطلقة في معدن ضعفها والقدرة المطلقة في منبع عجزها والحياة الظاهرة في جمودها والشعور المحيط في جهلها والانتظام المكمل في تغيراتها المستلزم لوجود المغير الغير المتغير والاتفاك في تسبيحاتها كالدوائر المتداخلة المتحدة المركز والمكبولية في دعاواتها الثلاث بلسان استعدادها وبلسان احتياجها الفطرية وبلسان إضرارها والمناجات والشهودات والفيوضات في عباداتها والانتظام في قدريها والاتمئنان بذكر فاطرها وكون العبادة فيها خيط الوصلة بين منتهاها ومبدائها وسبب ظهور كمالها ولتحقق مقاصد صانعها وهكذا بسائر شؤوناتها وأحوالها وكيفياتها شاهدات بأنها كلها بتدبير مدبر حكيم واحد وفي تربية مرب كريم أحد صمد وكلها خدام سيد واحد وتحت تصرف متصرف واحد ومصدرهم قدرة الواحد الذي تظاهرت وتكاثرت خواتم وحدته على كل مكتوب من مكتوباته في كل صفحة من صفحات موجوداته نعم فكل زأرة وثمر وكل نبات وشجر بل كل حيوان وحجر بل كل ذر ومدر في كل باد وجبل وكل باد وقفر خاتم بين النقش والأثر يظهر للدقة النظر بأن ذاك الأثر هو كاتب ذاك المكان بالعبر فهو كاتب ظهر البر وبطن البحر فهو نكاش الشمس والقمر في صحيفة السماوات ذات العبر جل جلاله نكاشها الله أكبر كلا إله إلا هو برابر ميزنة عالم El-Mertebetül 32 Otuz ikinci sözün birinci mevkıfının zeylinde ve yirminci mektubun ikinci makamında izah edilmiştir. Allah'u Ekber, ızhu al-Qallakul Kadirul Mucabirul Basirul Ladi, hadi al-Ajramul Ülbiyye -ul ve al-Kawakbuddurriye, Berahini Berahinülühiyeti ve Azameti ve şuğaatü Şuahidi Rububiyeti ve Ezeti. تشهد وتنادي على شعشعة سلطنة ربوبيته وتنادي على وسعة حكمه وحكمته وعلى حشمة أظمة قدرته فاستمع إلى آية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها إلى آخر ثم انظر إلى وجه السماء كيف ترى سكوتا في سكونة حركة في حكمة تلألؤ في حشمة تبسما في زينة مع انتظام الخلق مع اتزان الصنعة تشعشع سراجها لتبديل المواسم تهلهل مصباحها لتنوير المعالم تلألؤ نجومها لتزيين العوالم تعلن لأهل النهى سلطنة بلا انتهاء لتدبير هذا العالم فذلك الخلاق الكدير عليم بكل شيء ومريد بإرادة شاملة ما شاء كان وما لم, يشأ لم يكن وهو قدير على كل شيء بقدرة مطلقة محيضة ذاتية وكما لا يمكن ولا يتصبر وجود هذه الشمس في هذا اليوم بلا ضياء ولا حرارة كذلك لا يمكن ولا يتصور وجود إله خالق للسماوات بلا علم محيط وبلا كدرة مطلقة فهو بالضرورة عليم بكل شيء بعلم محيط لازم ذاتي للذات يلزم تعلق ذلك العلم بكل الأشياء لا يمكن أن ينفك عنه شيء بسر الخضور والشهود والنفوذ والإحاضة النورانية فما يشاهد في جميع الموجودات من الانتظامات الموزونة والاتزانات المنزومة والحكم العام والعنايات التامة والأقدار المنتظمة والأقضية المثمرة والآجال المعينة والأرزاق المكننة والاتكانات المفننة والاهتمامات المزينة وقاية كمال الامتياز والاتزان والانتظام والاتقان والسهولة المطلقة شاهدات على إحاضة علم علام الغيوب بكل شيء وأن آية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تدل على أن الوجود في الشيء يستلزم العلم به ونور الوجود في الأشياء يستلزم النور العلم فيها فنسبة دلالة حسن صنعة الإنسان على شعوره إلى نسبة دلالة خلق الإنسان على علم خالقه كنسبة لمهيأة نجيمة الذبيبات في الليلة الدهماء إلى شعشات الشمس في نصف النهار على وجه الغبراء وكما أنه عليم بكل شيء فهو مريد لكل شيء لا يمكن أن يتحقق شيء بدون مشيئته وكما أن القدرة تؤثر وأن العلم تميز كذلك أن الإرادة تخصص ثم يتحقق وجود الأشياء فالشواهد على وجود إرادته تعالى واختياره سبحانه بعرض كيفيات الأشياء وأحوالها وشؤوناتها نعم فتنظيم الموجودات وتخصيصها بصفاتها من بين الإمكانات الغير المحدودة ومن بين الطرق العقيمة ومن بين الاحتمالات المشوشة وتحت أيدي السيول المتشاكسة بهذا النظام الأدق الأرق وتوزينها بهذا الميزان الحساس الجساس المشهودين وأنه خلق الموجودات المختلفة المنتزمات الحيبية من البسائط الجامدة كالإنسان بجهازاته من النطفة والطير بجوارحه من البيضة والشجر بأعضائه المتنوعة من النوات تدل على أن تخصص كل شيء وتعيينه بإرادته. واختياره ومشيئته سبحانه فكما أن توافق الأشياء من جنس والأفراد من نوع في أساسات الأعضاء يدل بالضرورة على أن صانعها واحد أحد كذلك أن تمايزها في التشخصات الحكيمة المشتملة على علامات فارقة منتظمة تدل على أن ذلك الصانع الواحد الأحد هو فاعل مختار مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل جلاله وكما أن ذلك الخلاق العليم المريد عليم بكل شيء ومريد لكل شيء له علم محيط وإرادة شاملة واختيار تام كذلك له قدرة كاملة ضرورية ذاتية ناشئة من الذات ولازمة للذات فمحال تداخل ضدها وإلا لزم جمع الضدين المحال بالاتفاق فلا مراتب في تلك القدرة فتتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والقليل والكثير والصغير والكبير والجزئي والكلي والجزء والكل والإنسان والعالم والنبات والشجر بسر النورانية والشفافية والمقابلة والموازنة والانتظام والامتثال بشهادة الانتظام المطلق والاتزان المطلق والامتياز المطلق في السرعة والسهولة والكثرة المطلقات بسر إمداد الواحدية ويسر الوحدات وتجلي الأحادية وبحكمة الوجوب والتجرد ومباينة الماهية وبسر عدم التكييد وعدم التحيز وعدم التجزي وبحكمة انقلاب العبائك والموانع إلى الوسائل في التسهيل إن احتج إليه والحال أنه لا احتياج أعصاب الإنسان والخطوط الحديدية لنقل السيالات اللطيفة بحكمة أن الذرة والجزء والجزئية والقليلة والصغيرة والإنسان والنواتة ليست بأقل جزالة من النجم والنبع والكل والكلي والكثير والكبير والعالم والشجر فمن خلق هؤلاء لا يستبعد منه خلق هذه إذ المحاطات كالأمثلة المكتوبة المصغرة أو كالنقة المحلوبة المعصرة فلا بد بالضرورة أن يكون المحيط في قبضة تصرف خالق المحاط ليدرج مثال المحيط في المحاطات بدساتير علمه وأن يعصرها منه بموازين حكمته فالقدرة التي أبرزت هاتيك الجزئيات لا يتعسر عليها إبرازتها كالكليات فكما أن نسخة قرآن الحكمة المكتوبة على الجوهر الفرد بالذرات الأثير ليست بأقل جزالة من نسقة قرآن العظمة المكتوبة على صحائف السماوات بمداد النجوم والشموس كذلك ليست خلقة نخلة ونملة بأقل جزالة من خلقة النخلة والفيل ولا صنعت ورد الزهرة بأقل جزالة من صنعة دري نجم الزهرة وهكذا فكس فكما أن غاية كمال السهولة في إيجاد الأشياء أوقع أهل الضلالة في التباس التشكيل بالتشكل المستلزم للمحالات الخرافية التي تمجها العقول بل تتنفر عنها الأوهام كذلك أثبتت بالقطع والضرورة لأهل الحق والحقيقة تساوي السيارات مع الذرات النسبة إلى قدرة خالق الكائنات جل جلاله وعظم شانه ولا إله إلا هو المرتبة السادسة جل جلاله وعظم شانه الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو العادل الحكيم القادر العليم الواحد ال أحد السلطان الأزلي الذي هذه العوالم كلها في تصرف قبضتي نظامه وميزانه وتنظيمه وتوزينه بعدله وحكمته وعلمه وقدرته ومظهر سر واحديته وأحاديته بالحدس الشهودي بل بالمشاهدة إذ لا خارج في الكون من دائرة النظام والميزان والتنظيم والتوزين وهما بابان من الإمام المبين والكتاب المبين وهما عنوانان لعلم العليم الحكيم وأمره وقدرة العزيز الرحيم وإرادته وإرادته Fezalika'n nizamu ma' zalika'l mizan kitab ma' zalika'l burhanani niran limen ra'sihi izaanun wa fi wajhihi'l aynani alla shay'un haşiye bu mertebe-i sadise, sayir mertebeler gibi yazılsaydı pek çok uzun olacaktı çünkü imam mübin kitabı mübin kısa ifadeyle beyan edilemez Otuzuncu sözde bir nebze zikredildiğinden burada kitabeten kısa kesip derste izahat verdik. Fil kevni ve zemani min kabzati tasarrufi rahmanin ve tanzimi hannanin ve tezyini mennanin ve tevzini deyyanin. El hasil İnne tecellil ismi el evvel vel ahir fil kallakiyyetin nazireyni ilal mebde vel munteha والأصل والنسل والماضي والمستقبل والأمر والعلم المشيران إلى الإمام المبين وتجلل اسم الظاهر والباطن على الأشياء في ضمن الخلاقية يشيران إلى الكتاب المبين فالكائنات كشجرة عظيمة وكل عالم منها أيضا كشجرة فنمثل شجرة جزئية لخلكة الكائنات وأنواعها وعبالمها وهذه الشجرة الجزئية لها أصل ومبدأ وهو النواة التي تنبت عليها وكذا لها نسل يديم وظيفتها بعد موتها وهو النواة في ثمراتها فالمبدأ والمنتهى مظهران لتجل الإسم الأول والآخر فكأن المبدأ والنباتة الأصلية بكمال الانتظام والحكمة فهرستة وتعرفة مركبة من مجموع دساتير تشكل الشجر والنباتات في ثمراتها التي في نهاياتها مظهر لتجل الإسم الآخر فتلك النباتات في الثمرات بكمال الحكمة كأنها صنيدكات صغيرة أوضعت فيها فهرستة وتعرفة لتشكل ما يشابه تلك الشجرة وكأنها كتب فيها بقلم القدر دساتير تشكل الشجرات آتية وظاهر الشجرة مظهر لتجلي اسم الظاهر فزايرها بكمال الانتظام والتزيين والحكمة كأنها حلة منتظمة مزينة مرصعة قد قدت على مقدار قامتها بكمال الحكمة والعناية وباطن تلك الشجرة مظهر لتجلل اسم الباطن فبكمال الانتظام والتدبير المحير للعقول وتفزيع مواد الحياة إلى الأعضاء المختلفة بكمال الانتظام كأن باطن تلك الشجرة مكينة خارقة في غاية الانتظام والاتزان فكما أن أولها تعرفة عجيبة وآخرها فهرستة خارقة يشيران إلى الإمام المبين كذلك إن ظاهرها كحلة عجيبة الصنعة وباطنها كماكينة في غاية الانتظام تشيران إلى الكتاب المبين فكما أن القوات الحافظات في الإنسان تشير إلى اللوح المحفوظ وتدل عليه كذلك أن نواتات الأصلية والثمرات تشيران في كل شجرة إلى الإمام المبين والظاهر والباطن يرمزان إلى الكتاب المبين، فقس على هذه الشجرة الجزئية شجرة الأرض بماضيها ومستقبلها، وشجرة الكائنات بأوائلها وآتيها، وشجرة الإنسان بأجدادها وأنسالها، وهكذا. جل جلال خالقها، ولا إله إلا هو، يا كبير. Anta lladhi la tahti al'ukulu liwasfi azamatih wa la tasilu al'afkaru ila kunhi jabaruatih al-martabatu as-sabiah jalla Allahu akbar min kulli shay'in qudratan wa ilman idhuval khallaqul fatah haşiye bu esma mübareke dürbünleri ile mevcudattaki cilveleri altında Ef'al-i ve âsarına bakmakla Müsemmay-i Zülcelal'e intikal edilir. El-Fa'alul-Allâmul-Vehhâbul-Feyyâdu-Şemsul-Ezeli-Llezi Hâdihil-Kâinât bi-envâ'iha ve mevcudâtiha Zilâl-u Envârihi ve âthâr-u Ef'alihi Ve elvân-u Nukuş-i Envâ'i Tecelliyâti Esmâ'ihi وخطوط قلم قضائه وقدره ومرايا تجليات صفاته وجماله وجلاله وكماله بإجماع الشاهد الأزلي بجميع كتبه وصحفه وآياته التكبينية والقرآنية وبإجماع الأرض مع العالم بافتكاراتها واحتياجاتها في ذاتها وذراتها مع تظاهر الغناء المطلق والثربة المطلقة عليها وبإجماع كل أهل الشهود من ذب الأرواح النيرة والقلوب المنورة والعقول النورانية من الأنبياء والأولياء والأصفياء بجميع تحقيقاتهم وكشوفاتهم وفيوضاتهم ومناجاتهم اتفق الكل منهم ومن الأرض والأجرام العلوية والسفلية بما لا يحت من شهاداتهم القطعية وتصديقاتهم اليقينية بقبول شهادات الآيات التكوينية والقرآنية وشهادات الصحف والكتب السماوية التي هي شهادة الواجب الوجود عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ آثَارُ قُدُرَتِهِ وَمَكْتُوبَاتُ قَدَرِهِ وَمَرَا يَا أَسْمَائِهِ وَتَمَثُّلَاتُ اَنْوَارِهِ جَلَّ İtizar Bu arabî lem'a, yeni yazılı lem'alar arasına girmesi dolayısıyla sayfe numaraları, kitabın numaraları ile takip edilmesi mecburiyetinde kalındığından, Arapça sayfe numarası, takibine uymaması cihetinin, nazar-ı müsamaha ile karşılanması rica olunur.